يريثني ويريت منها I'm going ذا قال ربك هو يخرج علي قومي the whole Yeah. was the What's La la la la قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك ظلاما ذكي فحملت وفت بلت فيه مكان what oh. they oh. oh. oh. the mm -hmm. Yeah. <laughs> All right. <laughs> What What's that? يستهد من ولد سبحانه سبحانه إذا قضى الله <تصفيق>